بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون <تصفيق> الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 شَأَنَّا نَكُونَ بِجَنَّةٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ بِالدُّغْنِ وَصَدغِ النَّاكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيَّ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 شَرٌّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مِمَّا سَمِعْنَا بِهَذَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي فَتَرَبصُوا بي حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَفارَتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ من زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُرْتَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْ مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ وإنشأنا من بعدهم قرن الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال المصدر فَرَوْكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ولا ان اطعت بشرا مثلكم انكم اذا خاسرون ايعدكم ان كن اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيا تها تالماتعاد ليل لا يصبحن نادين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم عثاء فبعدن للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدين قرونا اخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بَعْدَ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا إِنَّا قَوْمٌ بَنَيْنَا مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمذ به من بَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ مَن يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون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 بكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم لَمْ يُنْكِرُنَّ أَن يَقُولُوا نَبِيٌّ جِنٌّ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَل اتَينا بِذِكْرٍ فَمَن ذَكَرَ فَمَاذَكْرٌ مَّرْضُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبَّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ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 قليلا مما تشكرون قليلا مما تشكرون وهو الذي ثراكم في الارض واليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار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 تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّه سَيَقُولُونَ لِلَّه قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلِ الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سيقولون لله سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه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 ثَيْنًا بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعانا عما يشركون قل رب إما تريني ما يؤمنون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وان لا ان نريك ما نعدهم لقادر ادفع بالتي هي احسن السيئا نحن انم بما يصفون وَقُرْآنِ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُون لا إن كلمة هو قال لائكهم المفلحون فاذا نفخ في الصور فناء انساب بينهم يوم ايد ولا يتساء وَاذَّنَتْ مَوَازِينُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون اللهم أجلنا من على أبي جهنم ومن خفت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون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 وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين No, no, no. لَنَا وَارْحَمْنَا فَأَوْفِ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُ الصَّخْرَ يَنْحَتُهُ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُ تَضْحَكُونَ إِنِّي يزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم نبثتم في الأرض عدد سنين قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الله الدين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 قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين